بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ و ف و ا بالعقود احلت لكم ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م إ ل ا ما يتلى عليكم غير محل الصيد و أ ن ت م حرم إ ن الله يحكم ما يريد يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا, الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام ولا ا ل ب ي ت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا و إ ذ ا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم أ ن صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ا ل إ ث م والعدوان واتقوا الله إ ن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخلقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع إ الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم ف إ ن الله غفور رحيم ي س أ ل و ن ك ماذا أ ح ل لهم قل أ ح ل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أ م س ك ن ا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إ ن الله سريع الحساب اليوم أ ح ل لكم الطيبات وطعام الذين أ و ت و ا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم إ ذ ا آ ت ي ت م و ه ن أ ج و ر ه ن إ ذ ا آ ت ي ت م و ه ن أ ج و ر ه ن محصنين غير مسافحين ولا متخذين اخدا ن ومن يكفر ب ا ل إ ي م ا ن فقد, فقد حبط عمله وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إ ل ى المرافق وامسحوا برؤوسكم و أ ر ج ل ك م إ ل ى الكعبين و إ ن كنتم جنبا فاطهروا و إ ن كنتم مرضى أ و على سفر أ و جاء أ ح د منكم من الغائط أ و لامستم النساء ف ل م تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ب و ج ه ك م و أ ي د ي ك م منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا ن ع م ة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إ ذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إ ن الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين آ م ن و ا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على أ ن لا تعدلوا اعدلوا هو أ ق ر ب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إ ن ا نصارا أ خ ذ ن ا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ف أ و ر ي ن ا بينهم ا ل ع د ا و ة والبغضاء إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أ ه ل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ه ويهديهم ويهديهم إ ل ى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إ ن الله هو المسيح ب ن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إ ن أ ر ا د ان يهلك المسيح بن مريم و أ م ه ومن في ا ل أ ر ض جميعا ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أ ب ن ا ء الله و أ ح ب ا ؤ ه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أ ن ت م بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما و إ ل ي ه المصير يا أ ه ل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على ف ت ر ة من الرسل أ ن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير و إ ذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ جعل فيكم انبئا وجعلكم, وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت أ ح د ا من العالمين يا قوم د خ ل و ا ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم, ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إ ن فيها قوما جبارين و إ ن ا لن ندخلها حتى يخرجوا منها, فإن يخرجوا منها فانا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أ ن ع م الله عليهم ادخلوا عليهم الباب ف إ ذ ا دخلتموه ف إ ن ك م غالبون وعلى الله فتوكلوا إ ن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إ ن ا لن ندخلها أ ب د ا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا إ ن ا هاهنا قاعدون قال رب إ ن ي لا أ م ل ك إ ل ا نفسي و أ خ ي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم ن ب أ بني آ د م بالحق إ ذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال ل أ ق ت ل ن ك قال إ ن م ا يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إ ل ي يدك لتقتلني ما أ ن ا بباسط يدي إ ل ي ك ل أ ق ت ل ك إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين إ ن ي أ ر ي د أ ن تبوء باثمي و إ ث م ك فتكون من أ ص ح ا ب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أ خ ي ه فقتله ف أ ص ب ح من الخاسرين فبعث الله غرابيه يبحث في ا ل أ ر ض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتها أ ع ج ز ت أ ن أ ك و ن مثل هذا الغراب ف أ و ا ر ي سوءه اخيه ف أ ص ب ح من النادمين من أ ج ل ذلك كتبنا على بني إ س ر ا ئ ي ل أ ن ه من قتل نفسا بغير نفس أ و فساد في ا ل أ ر ض ف ك أ ن م ا قتل الناس جميعا ف َ ك َ أ َ ن َّ م َ ا قتل َََ الناس جميع َ جميعا َِ ومن َْ أ َ ح ْ ي َ ا ه َ ا ف َ ك َ أ َ ن َّ م َ ا أ َ ح ْ ي ا الناس َ جميعا ًَِ ولقد َََْ جاءتهم ََُُْ رسلنا َُُُ بالبينات ََِِْ ثم َُّ إ ِ ن َّ كثيرا ًَِ منهم ُُِْ بعد ََْ ذلك ََِ في ِ ا ل ْ أ َ ر ض ِ لمسرفون ََُُِْ إ ن م ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا أ ن يقتلوا او يصلبوا او تقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م من خلاف أ و ينفوا من ا ل أ ر ض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم إ ل ا الذين تابوا من قبل أ ن تقدروا عليهم فاعلموا أ ن الله غفور رحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وابتغوا إ ل ي ه ا ل و س ي ل ة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إ ن الذين كفروا لو أ ن لهم ما في ا ل أ ر ض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ما تقبل منهم ولهم عذاب أ ل ي م يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها, هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق و ا ل س ا ر ق ة ف ق ط ع و ا أ ي د ي ه م ا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه و أ ص ل ح ف إ ن الله يتوب عليه إ ن الله غفور رحيم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 ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أ و ل ئ ك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم سماعون للكذب أ ك ا ل و ن للسحت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 يحكم بها النبيون الذين أ س ل م و ا للذين هادوا والربانيون و ا ل أ ح ب ا ر بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون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 ومن ََ لم َْ يحكم َُْْ بما َِ انزل ََ الله َُّ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ هم ُُ الفاسقون ََُِْ وانزلنا َََْ إ ِ ل َ ي ْ ك َ الكتاب ََِْ بالحق َِِّْ مصدقا ًَُِّ لما َِ بين ََْ يديه َِ من َِ الكتاب َِِْ ومهيمنا ًَُِ عليه ََِْ فاحكم ُْْ بينهم ََُْ بما َِ انزل ََ الله َُّ ولا ََ تتبع َََِّ ه و ا ء ه م عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أ م ه و ا ح د ة ولكن ليبلوكم في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات إ ل ى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و أ ن ح ك م بينهم بما أ ن ز ل الله ولا تتبع أ ه و ا ء ه م واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أ ن ز ل الله إ ل ي ك ف إ ن تولوا فاعلم أ ن م ا يريد الله أ ن يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقومه يوقنون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم ف إ ن ه منهم إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ويقولون نخشى أ ن تصيبنا د ا ئ ر ة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين يقول الذين آ م ن و ا اهؤلاء الذين أ ق س م و ا بالله جهد ايمانهم إ ن ه م لمعكم حبطت أ ع م ا ل ه م ف أ ص ب ح و ا خاسرين يا ايها الذين آ م ن و ا من ارتدد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه ّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إ ن م ا وليكم الله ورسوله والذين آ م ن و ا الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم راكعون ومن يتول ى الله ورسوله والذين آ م ن و ا ف إ ن حزب الله هم الغالبون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أ و ل ي ا ء واتقوا الله إ ن كنتم مؤمنين و إ ذ ا ناديتم الى ا ل ص ل ا ة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك ب أ ن ه م قوم لا يعقلون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 غلت أ ي د ي ه م ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك طغيانا وكفرا و أ ل ق ي ن ا بينهم ا ل ع د ا و ة والبغضاء إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة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 قل يا ك ربك من لم م وإن تفعل ف بلغت ر س اهل ل ا ت ا من الكتاب ا الله لا القوم يهدي ا يا ا ف ر ي ن قل أهل ل ك لستم على شيء حتى تقيموا ل ت و ر ا ه والانجيل وما انزل إ ل ي ك م من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك طغيانا وكفرا فلا ت أ س على القوم الكافرين إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابون والنصارى من آ م ن والصابون والنصارى من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أ خ ذ ن ا ميثاق بني إ س ر ا ئ ي ل و أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أ ن ف س ه م فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أ ل ا تكون ف ت ن ة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إ ن الله هو المسيح ب ن مريم وقال المسيح يا بني إ س ر ا ئ ي ل اعبدوا الله ربي وربكم إ ن ه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة وماواه النار وما للظالمين من أ ن ص ا ر لقد كفر الذين قالوا إ ن الله ثالث ث ل ا ث ة وما من إ ل ه إ ل ا إ ل ه واحد و إ ن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أ ل ي م أ ف ل ا يتوبون إ ل ى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل و أ م ه ص د ي ق ة كانا ي أ ك ل ا ن الطعام انظر كيف نبين لهم ا ل آ ي ا ت ثم انظر أ ن ا يؤفكون قل أ ت ع ب د و ن من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أ ه ل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أ ه و ا ء قوم قد ضلوا من قبل و أ ض ل و ا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إ س ر ا ئ ي ل على لسان داود وعيسى بن مريم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 أ ن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل إ ل ي ه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن اشد الناس عداوه للذين آ م ن و ا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين آ م ن و ا الذين قالوا انا نصارا ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل إ ل ى الرسول ترى أعينهم, تفيض من الدمع. ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آ م ن ا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ف أ ث ا ب ه م الله بما قالوا جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم إ ذ ا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه لعلكم تشكرون يا ايها الذين آ م ن و ا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إ ن م ا يريد الشيطان أ ن يوقع بينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن ا ل ص ل ا ة فهل أ ن ت م منتهون و أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول واحذروا ف إ ن توليتم و فاعلموا أ ن م ا على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جناح فيما ط ع م و ا إ ذ ا ما اتقوا وآمنوا. وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم, ورماحكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أ ل ي م ياند يا ايها الذين آ م ن و ا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ ا ل ك ع ب ة أ و ك ف ا ر ة طعام مساكين أ و عدل ذلك صياما ليذوق وبال أ م ر ه عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام و ح ل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم و ل ل س ي ا ر ة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إ ل ي ه تحشرون جعل الله ا ل ك ع ب ة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن أ ن الله يعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و أ ن الله بكل شيء عليم اعلموا أ ن الله شديد العقاب و أ ن الله غفور رحيم ما على الرسول إ ل ا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أ ع ج ب ك ك ث ر ة الخبيث فاتقوا الله يا اولي ا ل أ ل ب ا ب لعلكم تفلحون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء تبدلكم و تسؤكم و إ ن ت س أ ل و ا عنها حين ينزل ا ل ق ر آ ن تبدلكم عفى الله عنها عفى الله عنها والله غفور حليم قد س أ ل ه ا قوم من قبلكم ثم أ ص ب ح و ا بها كافرين ما جعل الله من ب ح ي ر ة ولا س ا ئ ب ة ولا و ص ي ل ة ولا حام ولكن الذين, كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون و إ ذ ا قيل لهم تعالوا الى ما أ ن ز ل الله و إ ل ى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا أ و ل و كان آ ب ا ء ه م لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا عليكم أ ن ف س ك م لا يضركم من ضل إ ذ ا اهتديتم إ ل ى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ش ه ا د ة بينكم إ ذ ا حضر أ ح د ك م الموت حين ا ل و ص ي ة اثنان ذوى عدل منكم أ و آ خ ر ا ن من غيركم إ ن أ ن ت م ضربتم في ا ل أ ر ض ف أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة الموت تحبسونهما من بعد ا ل ص ل ا ة فيقسمان بالله إ ن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم ش ه ا د ة الله ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن ا ل آ ث م ي ن فان عثر على انهما استحقا اثما ف آ خ ر ا ن يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا ا ن إ ذلك ا م الظالمين ن ل ذ أ د ن ا ان ي أ ت و ا ب ا ل ش ه ا د ة على وجهها أ و يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أ ج ب ت م قالوا لا علم لنا إ ن ك أ ن ت علام الغيوب إ ذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إ ذ أ ي د ت ك ب ر و ح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا و إ ذ علمتك الكتاب و ا ل ح ك م ة و ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل و إ ذ تخلق من الطين ك ه ي ئ ة الطير ب إ ذ ن ي فتنفخ فيها فتكون طائرا ب إ ذ ن ي وتبرئ ا ل أ ك م ه و ا ل أ ب ر ص ب إ ذ ن ي واذ تخرج ن وإذ كففت بني إ س ر ا ئ ي ل عنك إ ذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إ ن هذا إ ل ا سحر مبين و إ ذ اوحيت إ ل ى الحواريين أ ن آ م ن و ا بي وبرسولي قالوا آ م ن ا واشهد ب أ ن ن ا مسلمون إ ذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا م ا ئ د ة من السماء قالوا ت ق الله إ نريد كنتم مؤمنين ن قالوا أ ن ن أ ك ل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن, ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أ ن ز ل علينا م ا ئ د ة من السماء تكون لنا عيدا ل أ و ل ن ا و آ خ ر ن ا و آ ي ة منك وارزقنا و أ ن ت خير الرازقين قال الله إ ن ي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا أعذبه, أحداً لا اعذبه احدا من العالمين واذ قال الله يا عيسى بن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما فيهم وهو على كل شيء قدير